الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل من أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا تينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بِهَا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين